لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا خ ت ل ل ف ا ا أ ح ز ب من ب ي ن ه م ف و ي ل ل ل ذ ي ن ظ ل م و ا م ن ع ذ ا ب يوم ل ي ينظرون م هل ل إ ا ا ل س ا ع ة أن أ ت ت ي ه م لا ي ش ع ر و ن الأخ ا ل ه ي و م و ذ ب ع ه م لبعض النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م تحزنون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 إ ن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبرسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك, مالك ليقض علينا ربك قال إ ن ك م ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم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 ف ض ي ل ه الدكتور محمد ر ن ا